یمنی سا، حالش برداریم سا، وسطیان این راه با، وسطیان الطيار الجبار الطيار الجبار ماشي بيهدم في الاصوار الطيار الجبار الطيار الجبار ماشي بيهدم في الاصوار اللي بناها الظلم بالدم حياه ملي واللي هدمها العاطري بيد اليمنيين اللي بناها الظلم بالدم حياه ملي واللي هدمها العدل بيد اليمنيين، هام الحر بكل وجوده، يبني حياته يبني وجوده، هام الحر بكل وجوده، يبني حياته يبني وجوده، أم وبيده حطم ايده حطم عدو. حطم ايده امتد حطم حطم الشعب اليمني صار صار فارس فخر صار والطيار روح في الأيام خطوة رجل وثنين قدام ولا أضبان ولا سجان ولا أضبان ولا سجان وروح بيسابق في الأيام خطوة رجل وثنين قدام ولا أضبان ولا سجان ولا أضبان ولا سجان وروح بيسابق في الأيام خطوة درجلة من ولا أبطان ولا سجان ولا أبطان ولا سجان طلع الفكر في كل مكان فلا الفكر في كل مكان طلع الفكر في كل مكان الفكر في كل مكان والمستقبل للأحرار المستقبل للذوار والمستقبل للأحرار المستقبل للصوار والطيار الجبار والصيار الجبار والطيار الجبار والصيار الجبار, والصيار الجبار این جناب خوبی است، این